السلام عليكم أصل أول من أصول الحلية المبركة فيقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي جيد العلم عبادة أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة قال بعض العلماء العلم صلاة السري وعبادة القلب وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إيش معنى حنفاء ما معنى الحنيف هذا سؤال أوه المائل هذا معنى في اللغة العربية طيب كيف يا رجل نقول الحنيف بمعنى المائل آه يبقى إذن هو معنى خاص المائل عن ماذا كأن الشرك صار أصلا والذي يميل عنه يسمى ماذا حنيفيا وفعلا فإن الشر يصير أصلا والخير يصير ماذا فرعا عليه تثبت البدعة فإذا غيرت قال الناس غيرت إليه السنة فحيح تثبت البدعة فإذا غيرت قال الناس غيرت إليه غيرت السنة وخيل بأن الحنيف هو المستقيم الحنيف معنى من معاني الأبضاء في لغة العرب يعني معاني الأبضاء في لغة العرب هي الكلمة التي يكون لها معنياني المعنى, يعني المعنى والضد نحن عندنا هذا في لغتنا الدارقة نقول فلان بعفية يعني مريض وتقول فلان عنده عفية يعني قوي عفي قوي فصارت الكلمة استعمل فين آه هذا ما يسمى بألفاظ الأبضاد في اللغة العربية طب لماذا استعمل لفظا هنا من ألفاظ الأبضاد لأنه مستقيم من جهة ومائل من إن. مستقيم على أمر الله من جهة ومائل عن الشرك من من جهة أخرى وهذا من بلاغة القرآن لأنه استخدم كلمة ليس كل مائل عن الشرك يكون مستقيما عن الإيمان فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الشاهد من الآية قوله تعالى مخلصين له شوفنا قوله مخلصين كيف تعرب مخلصين أين أحفاد سباوي والكتائي يا أيها الضاحك هذا الجواب يلا أنت أيها الضاحك ما عندك من الجواب ها ما الضاحك إجابة يا رجل قول حال فقوله مخلصين الحال إيش هو ها اسم نكر في جملة فعلية جاء مبينا هيئة ايه صاحب الحال تستدل عليه بوضع كيف بين يدي الجملة صحيح كيف يعبدون الله مخلصين أنا. كيف حضر الأستاذ حضر الأستاذ مفتسما مفتسما ايه حاج. صحيح تعرف الحال بماذا اسم ناكرة في جملة فعلية جاء مبينا هيئة صاحب الحال يستدل عليه بسؤال كيف يعيد الجملة مرة اخرى اسم ناكرة في جملة فعلية جاء مبينا هيئة صاحب الحال يستدل عليه بسؤال ماذا كيف بين يدي الجملة كيف حضر الأستاذ حضر الأستاذ مبتسما يبقى أولا حال ثانيا قوله مخلصين هذا اسم إيش اسم فاعل اسم فاعل هو مضموم أول هو ما قبل الآخر مخلص مؤمن يبقى ده اسمه ايه واسماء الافعال في لغة العرب تفيد الاستغراق واسماء المصادر ابلغ لان الاسم ابلغ من الفعل معلش الفائدة دي انا عارف انها ملعبك شوية بس تفهمها عشان تفهم الآية اسماء المصادر ابلغ الاسم ابلغ من الفعل الاسم ابلغ من الفعل خذ مثالا قالت المرأة ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يزجن جاءت بالفعل تقتد يزقا فترة زمنية طب ليه قالت يزقا فترة زمنية كأنها تقول إن تهدده السجن أو العاش في السجن أياما فالسجن تأديب وإيه وإصلاح في فيعود إلى رشده ويفيق ويأتيني طائعا فاختار السجن لفترة إيه؟ زمنية ولماذا قالت إلا عن يزجن وعذاب أليم ما تركتش الحكم للعزيز ليه لان لو تركت الحكم للعزيز فمعروف ان هذه القريمة وهي التعدي على حريم السلطان براءتها اعدام قريمة التعدي على حريم السلطان دي ايه فهي حصرته ولدت له ان يزقنوا وعذبون ايه عشان ما تتركوش للحكم ايه المعروف عشان هي عايزة تحافظ على ايه على حياة يوسف فان دخل السجن وداق مرارته قال لا يعم ايه الواحد المضطر وايه وهي التي أرادت و... فلذلك قال لها يوسف ربي السجن جاء باسم المكان كأنه يقول لو كان سجناً أبدياً لا أخرج منه أبداً فلن أطيعك يمرأ لن أطيعك يمرأ يبقى رأيت لماذا استعمل يوسف الإيه الإسم ليفيد استبات يعني لو كان سجناً أبدياً لن أطيعك آيتها الآيتها الإيه المرء فآياتها بقوله ربي ليه السجن أحب إليه مما يدعونا نين يبقى السجن الاسم يفيد ليه الاستغراق سمام اسم المفعول اسم الفاعل يفيد ليه الاستغراق ثم قال تعالى له ومعروف ان القر والمقرور او له تفيد ليه الحط يبقى شوف الآياتة ايه استغراق في النية حاله أثناء الفعل ماذا استغراض في الإخلاص حال وأثناء الفعل ماذا الإخلاص صحيح وثالثا إيه له لا يعني له إيه وحده يكون إيه العمل فجاء بثلاثة أشياء هنا تفيد ماذا تفيد إفراده سبحانه وتعالى بماذا ب... بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى يعني بإخلاص نية لها وفي الحديث الفرد المشهور يعلم يرويه غير عمر رضي الله عنه أن عن أمير المؤمنين عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث قال فإن فإن, فإن فقد العلم فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات ولا شيء يحصم العلم مثل الرياء رياء شرك او رياء اخلاص ومثل التسميع يبقى ذكر ثلاثة اشياء رياء شرك رياء اخلاص او التسميع اما التسميع فحقيقة ان يقول الرجل سمعت وعلمت وهنا انبغي من التفريق ما بين بابين ان يقول ذلك من باب التحديث بنعمة الله عليه صحيح او أن يقول ذلك مفاخرا ومباهيا ولذا جاء في بعض الأحاديث من تعلم العلم ليجاري به العلماء او يباهي به السفهاء إلى آخره واضح فإذا ينبغي أن نفرق ما بين أمرين ما بين تتميعه إيه؟ يعني من باب التحديث بنعمة الله تعالى وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث او إما تسميعه يعني بذلك مفاخرة وماذا ومبهى والاصل, والأصل ان المرأة يغلق عليه ماذا الباب, إيه؟ الباب كله وقد رأيت خيرا في هذا والمرء يستعين على حاجته بماذا بشيء من الكتمان بشيء من الكتمان واما رياء الاخلاص الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فذكر بابا منه وهو باب ماذا التسميع اما رياء الشرك فهو ان يطلب بهذا العلم اما جاها او منصبا او مالا وفي الحديث ماذا بان داريان جائعا بأفسد لهما من حب الشرف والمال ليه؟ للدين وهنا نقف على مشكلة في أخذ الأجرة على ماذا على التعليم ونحن في هذا ما بين مذهبين المذهب المانع من أخذ الأجرة وحقيقة الأجرة في المشارة والطلب يعني لا تسمى أجرة إلا بعمره اللي هو إيه؟ الطلب وماذا والمشارة اما ما يكون من قبيل الهبات والعطايا ونحو ذلك فكن على مذهب لا نطلب ولا ايه ولا نرفض وقد قال لك في الحديث ما جاءك من غير مسألة ولا التشراف نفس فماذا فخذه فقله هنيئا ايه مريئا يبا اذا فرقنا ما بين الاجر بين العطايا والهباد وقد كان لأهل العلم قديما من العطايا والهبات كما في قصة في البخاري لما افتقدوه يوم فوجدوه رحمه الله تعالى في بيته جائعا قد أكل الحشائش هكذا ثلاثة أيام فجاءه رجل فدفع عليه سر الدنانير والبخاري لا يعرفه قال خذ هذه فاستعم بها على ماذا على أمر الحياة فقبلها المخارف رحمه الله تعالى فقبلها إذا فرقنا بين الأجر وماذا وبينما يكون عطايا وهبات نحو ذلك وحقيقة ذلك من شارة المشارة تدخل في باب طيب أهل العلم ما بين مانع ومبيع أما من أباه فاستدل بحديث أبي سعيد الخدري وماذا في هذا الحديث أن أبا سعيد وجماعه مروا على قوم لدغ سيدهم وكانوا قد ابوا الضيافه وكانوا قد ابوا ماذا الضيافه يعني منعوهم الضيافه وطبعا منع الضيافه لؤم ذلك والضيف حق محفوظ واذا قال لوط لا تخزوني في لما لماء لالضيفي عشان كأنه بهذا أراد أن يردهم عن العدوان لأنهم أضياف وكذلك أيضا قال تعالى في زورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يثيمين في المدينة وكان تحته كنز فذكر هذه القرية في أول الآية قال حتى إذا أتي أهل قرية استطعمه أهلا يعني طلب الضيافة فأبوا والإباء هو امتناء عن قدرة ما أشي فلم يستطيعوا لأن عدم الاستطاعة مسقطة للوجوب صح والواجب يسقط بالإيه بالعكد عنه فحيح فلما قال فأبوا فقوله أبوا إشار إلى إيه إلى أن على وجود قدرة كلكم يدخل الجنة إلا من هذا لنقادر فذنهم الله بهذا فأبوا فلدغ سيدهم وكانما لدغ عقوبه لما منعوا حق ماذا حق الضيف فقالوا لابي سعيد ترقي السيده ترقي السيده قال نرقي واجعلوا لنا جعلا وفي روايه انه شارطهم على 100 من الابل او 100 من الغنم 100 من الغنم فتحرج الصحابة ان, تحرج الصحابة أن يأكلوا فلما جاء أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد بما رقيته واسمه سعد بن مالك ابن سنان أبو صحابي وهو منسوب إلى خضرة بني خضرة وخضرة هذه امرأة خضرة كانت رأس القبيلة هي امرأة فأبو سعيد الخدر منسوب لما به إلى امرأة لو تعلم فهو من بني خدرة فقالوا ترقي السيد قال نرقيه واجعلوا لنا جعل فشرتهم على مئة فقاء النبي صر سلم قال بما رقيته يا سعد قال بالفاتحة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه وقال من أدراك أنها رقيه اضرب لي معك بتهم لماذا قال اضرب لي معك بتهم ها. لأجل تطيب المال لأن تطيبه بالفعل أقوى من تطيبه بالقول صحيح والتشريع فعلا قوي التشريع فعلا أقوى من التشريع قولا ولذا ترى فلما قضى زيد منها وطرا اتزوجناكها ليبطل بذلك ما يسمى بالإيه بالتبني عن طريق الفعل واضح فقال له اضرب لي معك بتهم وفي رواية بزيادة إن أحق ما اتخذتم عليه أجر كتاب الله الحديث طبعا هذا الحديث فيه دلالة على أخذ الأجر من قوله إن أحق ما اتخذتم عليه إيه أجرا كتاب له كتاب الله ثانيا أن سعدا أخذ ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب المال بالأكل منه صحيح ولكن يشكل علينا بأن سعدا شارطهم قيل إن المشارطة وقعت لأجل الضيافة لأن من نزل على قوم فلم يضيفوه حق لهم أن يأخذ منهم بقدر قراه فحيح يعني لو جئتكم الدرس لم أجد الشاي وجبت ثلاثة جنيهات في حقكم هكذا فإذا حق له أن يأخذ منهم بقدر القرآن فقال إن حق ما اتخذتم عليه أجر كتاب الله عز وجل فهذا دليل أما الدليل الثاني فهو حديث المرأة الواهبة والأصل في المهر أن يكون مالا صحيح أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير بأموالكم فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلت مثلا ولو خاتما من حديد هذا يعني مشروعية لبس الحديد إنما هذا من باب ضرب ضرب المثال فقط وضرب المثال بخاتم الحديد لأنه أكفه شيء صحيح كما تقول يا أخي ذلنا ما في غيب ولا خردله هل في شيء اسمه خردله اليوم انما انت ضربت مثلا على الافلاس بادنى شيء يمثل به في الملك وهي ماذا وهي الخردله فتنبهك يا طالب العلم فليت هذا دليلا على لبس الحديد لان الحديد اصلا ماذا يحرم لبسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس ماذا عن لبس الحديث واضح وليس هذا دليلا على ما يدعوه الناس اليوم بالشبكة لا لأن هذا من باب المهر إنما كانت هذه المشارطة لليه ما قال له فقال له انظر في بيتك قال لا أجد لا أملك إلا إزاري هذا عزاؤكم يا طلبة العلم من منكم جاع فلم يملك إلا ماذا إلا ما يستر سوءته أتجدون رجلا جاعا إلى حد أنه لم يملك إلا ماذا إلا ثوبه وهو طحابه فمن الناس وهم أكرم الخلق على الله الذي نحن في هذا تسميه جوعا تسميه فقرة الذي نحن في هذا ما نسميه لا جوعا ولا فقرة هذا صعاب لا يملك الا ازاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوا معك شيء مِنْ كتاب الله قال نعم وفي روايه عد له ايه فقال ان كحتكها وفي روايه ملكتكا بما معك من كتاب الله طبعا مشكل بين النبي زوج المرأة من غير ولي لأن النبي اولى بالمؤمنين منين هو في بعد ولاية في النبي ولاية ها؟ ما في بعد ولاية في النبي ولا في رواية أن أباها كان حاضر فكأن اقرار أبيها يعد ماذا نقلا للولاية منه إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في دلالة قوية لأن المرأة لا تزوج نفسها فقال ملقتك بما معك من كتاب الله فهذا الدليل على مشروعية أغذي, أغذي المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليمها القرآن عوضاً عن ماذا؟ عن ماهرها عوضاً عن ماهرها وهذا الدليل له الدليل الثاني على المشروعية واضح الدليل الثاني على المشروعية أما الحديث الذي فيه الناهي من أخذ قوسا من مال على تعليم القرآن أخذ قوسا من نار يوم القيامة فالحديث فيه ضعف ثم هو لا يصلح لمعارضة هذين الحديثين وهما فيهم في الصحيح ثالثا أن هذا الحديث حملوه على من طلب المال لماذا لذاته وليس لماذا تعليم ولكن أقول من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والمرء يحطط لماذا لنيته أو لإخلاصه كما علم واضح قال ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء الشرك أو رياء الإخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمع أنا علمت وحفظته نعم ولذا قال بعض السلف كنت قد أتيت القرآن فلما قبلت السرة سلبته سلبته شوف لما قبلت السرة ماذا سلبته يعني القرآن وقال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا فمن طلب العلم لغير الله يصطعف عليه ويأبى عليه ولا يعود بشيء ومن طلب العلم لله فإنه يعود من العلم بقدر ماذا بقدر ما طلبه لمن لله زاد ماذا زاد فإن عظم الإخلاص عظم ماذا علمه وزاد انتفا وإن فات الإخلاص فاته من العلم بقدر ما يفوت منين من الإخلاص ولذا ليس شيء أعطى عليك من نيتك وليس أصعب منالا من الإخلاص كما حصل من بعضهم يقول عالجت نيتكم عشرين سنة يعني كاملة فتأمن يا طالب العلم طيب أفدنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال بما ينوي طالب العلم قال أولا امتسال أمر الله صحيح لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فأنت مأمور والعلم في أصله فريضة للحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم والحديث ذا فدن لأل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة إفادة أن العلم في أصله وفرض عين من تلبس بعبادة وجب عليه أنه تعلمها. صح فانتبه يبقى اولا فرض العلم ثانيا قلت قال العلامة ابن عسيمين ان ينوي به حفظ الشريعة تتعلم لتحفظ شريعة الله عز وجل او لتحفظ شريعة الله تعالى بك لان العلم ان حفظ في السطور فاصل حفظه فين في السدور واضح وثالثاً ذكر من حماية الشريعة والدفاع عنها وفعلاً والله من أجل القرب لله عز وجل الزب عن الشريعة والدفاع عنها ولا تجد قربة أعظم من هذه القربة فعلاً والإنسان يجد نفسه يعني في أفضل ما يكون حالا في حال الزب عن الشريعة والدفاع عنه وذكر رابع عن اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب كيف يعرف الإنسان حاله لأن الإخلاق كما يفوت فإنه يلتبس على المر صحيح؟ فانه يلتبس على ماذا على المرض والإنسان احيانا يخطئ في نفسه فعلا اولا ماذا تقول؟ لا الكلام يحمل على عرف اهله من القائل طلب العلم فريضه طب النبي عليه الصلاة والسلام نبي ماذا الأمة نبي شرعيات أولا إذا وجدت الطالبة متعجلا فهي متزببا متحصرما من غير تحصر فأعلم أنه قد أتي من قبل إخلاصه فمن تعجل التصدر صحيح فأعلم أنه قد أتي من قبل ماذا إخلاصه وقد قلت لكم كلمة أنا فيها صادق لو استقبلت من أمر ما استدرت ما جلست هذا المجلس قبل الأربعين هذه حقيقة ولكن يعلم الله أن المرأة ما تصدر إلا ماذا إلا إلقاءا ولذا شوف أهل العلمي ما عرفنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلا لما شابته رأسه وبيضت ماذا لحيته ما عندنا صورة له صحيح لحيته سوداء الشيخ الألبان ما عرفنا إلا لما ماذا وهن صوته وارتعشت يده وصار على أعتاب قبري وما عرفنا الشيخ, الألب... الشيخ ابن باز إلا لما انحنئه ظهره في العلم فاحذر فإن تعجل التصدر يقدح في ماذا في إخلاص المرء ومثل حب الزهور وحب الظهور له صورة اليوم في فشو القلم وسرعة التصنيف وللأسف الطلب اليوم عندهم عجلة رهيبة في هذا الباب تجد الطالب بعد شهر يأتيك بماذا بمصنف وليس المسألة تقف على هذا بل تراه ينتفق في هذا الكتاب انتفاخا وكأنه لم يكتبه قبله بل وحيانا يعد على أهل العلم فيه وكل ذلك كائن وموجود ولو يوم حدثتك عن أحوال هؤلاء لأسمعتك من البلاية والمطائق وقد ابتليت بهم فعلا قال المأمون في أمثال هؤلاء يطلب أحدكم الحديث ثلاثة أيام ثم يأتي يقول أنا من أهل الحديث يأتي يطلب أحدكم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل, من أهل الحديث وقد رأينا هذا في أقوان يعني سألت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى شيخ عنصار السنة والشيخ أنا ما, ما عرفته إلا وكان على أعتاب التسعين لأنه سافر إلى المملكة أيام الثورة وما عاد إلا الزيارات قلت يا شيخ أين كتبك وانت بعد ماذا يعني شيخ ينتفع بك قال يا ابني هو السلف تابلنا حاجة السلف تابلنا إيه تابلنا حاجة نكتب فيها واضح ولذلك تجد سرعة التصنيف اليوم فيها إيه من هذا الموجود في سرعة التصنيف تجد عدوان على الائمه الكبار تجد يتالف كتاب ورد على الالباني القائل بهذا يا اخي اذا كان اول الباب مزله كده ولا اول القصيده كفر الرد على مين الالباني ابو شراب من غير كعب انت واخر حرامي البعيد تنيل بالعمل مع بعض من الله تبص تلاقيه ايه على المصنفات وكتب اهل العلم الكبار وتجد الكتاب تحقيق ابي مش عارف فلان الأسري الثلفي الزهبي عمله الله بلطفه الخفي والموضوع كله في الآخر عبارة عن كلاب السوبية سرق الكتاب يعني بتليد بالعمل مع بعضهم قال يا شيخ ما في حسن الألباني ضعف الألباني بتقول له ليه يعني قال يعلو بالسند يا شيخ طب قويس الألباني هيجيب منين يعني ما جايب من عند الأئمة الكبار وأمثال الحافظ ابن حجر وغيره المهم رحت في مرة جانس جنبه لقيته مطلع إرواء الغليل والشيخ الألباني لم يرضى عن كتاب كما رضي عن إرواء الغليل ورح كاتب تصوير من صفحة كذا لصفحة كذا يعني ياريته خد, خد شوية إيه؟ عبارات ولا كلمات ولا فوائد ده كتب إيه؟ تصوير يعني البحث كله ايه هينقل وفي الاخر يبقى كتاب تحقيق مين شوف الكلام فبقول له الله يعني انت اليوم الالباني صارت لي وجاها ليه يعني يحلوناه عاما وحرموناه عاما قال ما يمنعش يا شيخ ننتفع بالرجل قلت له انت كده ما بتنتفع ده انت كده بتبتلع الرجل وبعدين اسمع انت كده تفتضح فعلا فعلا سنة الله سنة الله عز وجل وعلمه أن الله يعلم ما في أنفسكم فماذا الله يعامل العبد بنقيد ايه قصد انت كده تفتضح لنشيغ الألباني ما بيعطي المعلومة كامل أحيانا يقول لك وقد بينت ضعف فلان في الصحيحة ارجع فطبعا انت ما ديجي تقرأ بانت ضعف فلان في الصحيحة انت البعيد لك صحيحة صحيحة دي بتعيت مين فيقول لها ما تقلأ كل ده بيطلع في المنتاج ازاي بقى بينت ضعف فلان آنفا دور انت على آنفا بقى. شوف يعني سرق باحتراف باحتراف وتدليل على العباد زيك فعلا سرقات مرة وآخر والله كان عمره مش عارف ثلاثين سنة وليه بقول له والله طلعت على كتابكم الأخير طيب بارك الله قال لي لا ده 150 كتاب مية وخمسين كتاب كتبتهم انت دون وبعدين ابص في ال150 كتاب عباره عن ايه مش جمع وترتيب اصل ولاد من هنا وينقل من هنا تصور صفحه من كتاب الفتح وصور صفحه من كتاب مش عارف ايه وفي الاخر يحطهم لك هو كده ايه صنف والف وحنا تلاقي التحقيق عديد واحد محقق رساله الايه مكتوبه كتب في الهامش ولا اعرف مكانها في المصحف طب بالله إليه ده إذا كان مش عارف مكان الآية ال... وآخر يحقق والعصر يكتب تحت سورة العصر الآية الأولى هو ده اللي عمله في التحقيق هل أحد يخطئ ان هذه سورة العصر ولا أصغر طبياننا في المساجر فإياك وتعجل هذا الباب لأنه باب إيه باب مزل باب مزل باب إيه تصنيف من صنف فقد جعل عقله عليه طبق يعرضه على الناس من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه ايه يبقى. ثانيا فشوه ايه القلم وعجلة ايه ثالثا حب المناظرة والجدال والممراء زوجت الطالب ولعن ولوعن ومحبا للمناظرة والجدال فاعلم ان هذا من ايه قد اتي من قبل ماذا وذلك الدكتور بكر نبه في اخر الكتاب على اشياء منها تحبير الكاغت اللي هو سرعة التصنيف والتنمر بالعلم ايه التنمر بالعلم يباعد في وسط الطلبة يقول يا اخي المسألة دي والله يا حي رسمها مسألة الاجر على طلب القرآن والواحد قرأ فيها دلة عشان يفتح باب الايه النقاش فيها فأم يتكلم ليظهر ويعلو على من على الجلوس وهذا كائن وإيه وموجود ولذا ليس شيء أبغض إلى قلبي من ماذا من المناظرة والجدار جربتها يوما ومكرت قصدا والله إنما مكر بي فعلا وإنما كان ذهابي لزيارة ولخاء فإذا بالمثال إيه يفتح الباب خرجت والله وقد أغلق قلبي وكلما أجلت في السيارة أستجمع الآيات اول شيء ضع علي القطار المتر يعني خراب طبعا في المواصلات وضياع بقى في بعد انصاف الليالي ثالثا وانا جالس في الصيارة عملت اجمع الايات عشان اقرأها وكنت اقرأ في صورة كم احبها واحفظها كاسمي بفضل رب العالمين فاذا بالايات ايه دخلت فين في بعضها وارجو ان لاكم قد دخلت في البخارس ايه رابعا ذهبت الى البيت لا طعمت الاولاد تطعم شكرا ونمت وما قمت لصلاة الغداء ولا ذهبت الى عملي شوف سبع مصائب سبع مصائب ايو اياك تفرح بالمناظرة والجدال شوف سيدنا ابراهيم لما نظره انه مرز عمليه انهى المناظرة ربي الذي يحييه قال له انا احييه قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بيه. ليه عشان ينهيها انت فعلت هذا بآلاتنا ابراهيم فاسالوا من كان ينتقو فتجد في فعل ابراهيم ماذا قطع الايه قطع المناظره وقطع ماذا الجدال فلا تفرح به لانه يقصي ماذا يقصي القلوب ويؤدي الى تنافرها واختلافها وهو من طلب الظهور من طلب الظهور وهذا ثالثا يا طلبة العلم واضح رابعا إذا وجدت نفسك حاسدا لإخوانك حاقدا عليهم فاعلم أن هذا من إيه؟ من, من من سوء النية وفوات الإخلاص لكن متى كنت تفرح بأخيك ما يصيب علما وما, وما يبرز في المجالس فاعلم أنك على حقيقة إخلاص ولذلك فعلا والله كم من الناس يجلس في المجالس يتمنى الغلط ويطلب العصر للمتكلم اذكر في مرض دخلت مسجدا وجلس الشاب إلى ثارية وأول ما وقعت عيناي عليه قلت اللهم إني أعوذ بك من هذا الجالس رأيتها في عيني وانا خارج عند الباب قال لي يا شيخ انت قلت كذا كذا كله ما قلت شوف سبحانه الله شوف الحسد او الحقد او تمني الغلط على أخيه جعله يسمع ما, ما لم يقال قلت له ارجع إلى التسجيل في التسجيل حكم بيني وإيه وبينك فيما قلت طب لماذا ترجوها كذا خاصة هو قد نبهني على إيه ألا أعلم الناس وإن خارج مع بعض الطلبة كده يا شيخ أنت قلت كذا كذا كذا قلت له ارجع إلى ارجع لا يعني فإذا وجدت نفسك تفرح بخطأ يا أخيك وتتمنى غلطة فقد أتيت من قبل ماذا إخلاص فوالله بعض الطلب اليوم يجلس في المجالس يتنمر بمن يتنمر به بالمتكلم وارجو خطأ ولازلت أضرب المثال بالشيخ الفاضل رحمه الله تعالى خسارة العلم الكبرى في هذا الزمان بل وخسارة الأخلاق وخسارة الأدب الشيخ محمد عمر بن عبداللطيف رحمه الله وهذا الرجل كان آية آية في الأخلاق والأدب الرجل كان يكتب بحثا ضخما كده في عديث ويجي طالب من طلبة العلم يقول له يا شيخ احنا معنا بحث في كذا وكذا يقول له خذ هذا البحث انتفع به شوف ولا ينشره بماذا نفسي ويعطي لطلبة العلم ينتفعون, ايه؟ ينتفعون به ينتفعون به وأحيانا يكتب المشروع الضخم ولا يخرج مخافة ماذا أن يكون في ذلك منين من شوب النية او من فوات الإخلاص فاحذر هذا الباب وفرح بأخيك متى أصاب وانصحه سرا متى متى أخطأ فإن هذا من علامات الإخلاص كبرة فعلا والله ما جلست مجلسا إلى أحد يتكلم إلا وانا في نفسي أدعو الله عز وجل ماذا أن يوفق وحيانا كده هو بتكلم يقول يا ليتا هو إيه يستدل بالآية هذه فقال إنه إيه تجري على لساني يا لو ذكر هذا الحديث وفاجع إنه إيه كما أخرج البقاري ويروي الحديث ويروي الشيء يعني في مرة كان معي كتاب ما شير علاقي يعني شاب قال ما هذا الكتاب وريني كده انا فينا غلط فينا غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله يا اخ شوف ده لما ناصح ومش كانش كتابي هذا ده كان كتاب لبعض العند يعني عينه راح فين هالخطا وفعلا الانسان من فرط حقده ممكن يرى الخطأ صوابا والصواب ايه كضرائر الحسناء قلنا لوجه احسدا وبغضا انه ايه لدمين حسد الفتى إذ لم ينال فضلا فالكل أعداء له وخصوب كضرائر الحسناء قلنا لوجيه حسدا وبغضا إنه إيه إنه لدمين إذا جلست مجلسا تمام لقارين لك في العلم او من يزيد عليك بخطوة او من يتقدم عليك بخطوة فرج الله عز وجل ماذا توفيقه وسداده فهيه وكما تدين تدان سنة الله والله تراني جئتكم اليوم يعني يكفيكم هذا ان شاء الله تعالى ننتقل لحصتنا الثانيه